بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافرة رافعة إذا بجت الأرض رجا وبست الجبال, وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أسواجا ثلاثة فاصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشحمة ما أصحاب المشحمة السابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم سنه من الاولين وقليل من الاخرين على سبل موضونه متكئين عليها متقابلين يخوض عليهم ولدان مقلبون بأكواب واباريق وكاس من معين لا يقطعون عنها ولا ينزفون وفاكهه من ما يتخيرون ولحن طير مما يشتهون وحور عين كأمتاج الظل المكنون جزاء بما كانوا الأعمالون لا يسمعون فيها لغا ولا تأتيما إلا قيلا سلاما سلاما اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مقبود وطلح ممتود وظل وماء مسكوب وماهم مسحوبه كثيرة لا مفروعة ولا ممنوعة وفوش المفروعة إن أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبرار فجعلناهن أبرارا من لاصحاب اليمين ثلة من الاولين وثلة من الاخرين واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال في سموم وحبيب وظم منه يحمل الله عبد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مطرفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يصبون على الحنس العظيم وكانوا يقولون أعذا متنا نَعْرِفُ عِظَامًا إِنَّ لَمَبْعُوثًا وَآبًا الأَوَّلُونَ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ وَرِثُوا وَلَا يَجْمَعُونَ إِلَى مِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ ثُمَّ إِنَّ الضَّيَّ ضَالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ لَاحِقُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ ذَقُّومٍ فَمَا هذا يَوْمَ يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدرون مَا ما كنون أنتم تخلقونه نَحْنُ الخالطون. نحن الخالقون نحن قد فرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم أنشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم فلولا تذكرون. أفرأيتم ما تحركون أأنتم تزرعونه أم نَحْنُ نحن الزارعون لون شاء نجعلناه شرابا فظلتم تفتفون إنا لمقرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المذن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه زكادا فلولا تشكرون افرايتم النار التي تكون اانتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها علم ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسهدون إلا المطهرون تنسير من رب العالمين أفبهذا الحبيب أنتم مجهنون وتجعلون فصة أنهم تفزدون ولولا إذا بلغت الحلقوم وأنكم حينئذ تنظرون ونحن أغرب إليه منكم ولكن لا ترسلون ويولا كُنْتُمْ كنتم غير مدينية ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروت وريحا وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام من أصحاب اليمين وأما إن كانت هلم تجدين الطالين فنزل من حميم وتصيد جهيم إن هذا له حق يقيم فسبح باسم